فِتْيَةَ الْحَاقِّ أَنِيبُوا إِلَى الله استجيب فِتْيَةَ الْحَاقِّ أَنِيبُوا إِلَى اللَّهِ اسْتَجِيبُوا إِنْ بِشَاءِ دِينِ قُمْنَا إِنْ بِشَاءِ الدِّينِ قُمْنَا جَاءَنَا النصر أيها الفتيان سير كان في الله المسير أيها الفتيان سير كان في الله المسير بشروا في الله حتى يعلم الحال الخطير يعلم الحال الخطير فتية الشاطئة استجيب فتيه الحق انير والى الله استجيب ان بشائر الدين قمنا, قمنا جاءنا النصر القريب جاءنا النصر القريب من سواكم يا شباب اندهت يوما سحاب من سواكم يا شباب أنتم الآمال ترجى أنتم الأسد الغطاء أنتم الأسد الغطاء فتية الحق أنيب وإلى الله استجيب فتية الحق أنيب وإلى الله استجيب إن بشاء الدين قمت قريب جاءنا النصر قريب اخنسوا لله قلب عبد الرحمن رب اخنسوا لله قلب عبد الرحمن رب كل من اوفى بعهد زاده الرحمن قرب زاده الرحمن قربا فتيهن يا جل الله استجيب ان شاءه هدينا قمنا ان شاءه هدينا قمنا جاء النصر القريب جاء النصر القريب جاء النصر القريب, جاءنا النصر القريب